بسم الله الرحمن الرحيم يسر تسجيلات الغرباء الإسلامية أن تقدم وفرق بين الإنسان وبين الكائنات الأخرى وفي تحديد الغاية التي من أجلها خلق على المخلوق فبقدر إدراك الإنسان أو إدراك هذا البشر العلة التي من نجلها وجد تحققت إنسانيته وبقدر بعده عن إدراك الماهية التي من نجلها خلق ابتعد عن إنسانيته كل آمان لها بعد ارتقاب فأنتم آمانها لا تصبحون أنتم ألمها من كل بابي يبدأ إبليس الهواث غيه يملأ الأفق بشر وتباب ملأ الشر وكون الإنسان ميال إلى شهواته وإلى نزواته وأهوائه فهو يميل إلى الملهج الغير الغباني ولهذا الله سبحانه وتعالى يذبه في القرآن أكثرية البشر ويمدحه اقليه البشر لأن أقل من البشر من يسلك المنهج الذي أنعم الله على من سلكه واكثر البشر يسلك المنهج الذي قضى الله عليكم او كان منقذ يقطع الالثاق في في فضائيات الملائكه حقيقتها ليس كما يتصوره المتصورون ويدلس المدلسون او يكذبوا الكاذب بانها متكامله بس هي متصارعه ومتعالمه ومتلاقمه ويدري في وقت ينتهي عمر الشباب ف... كذلك اراد الله ان من الانسان ان يصبغ نفسه باليسر كما يصبغ الثوب ويكون منهج الانسان في قالبهم وقلبها في عبادته وسلوكه وحياتها هذه صبغتها كما صبغ التص ان يكون امر جليل فيك امر ظاهر صبغه الله ومن احسن من الله صبغه يا كل المنى لغادي يا ساد في حياتي وحسابي لما استقام عليها العرب الكثير الذين كانوا اذل امه لم استقاموا على هذه الكلمه صاروا كنتم خير امه اخرجت سلام الله في ما لاشر لا الدنيا من حولكم املأ الكون بخير المستقبل ان سعى قوم الى لذاتهم فانفيروا بالله كالاسد الغضاب فامضي مديرك وانا سلقى هذه الاوامر من الله لنا كل الله بدين تعبد طب دين البوذيين تعبد طب دين عباد فقط هل تم هذه العبادة عباده ان تلقيت عبوديتك لربك من بين المصارحه في العباده بين اسفار وحل مما ض يخص للذات لننك الذئاب وقبل البدء يجدر بنا ان نبين لمستمعي هذه الماده أن هذه السلسلة وما سيأتي بعدها بحول الله وقوته سجلت في الشارع وعلى الرصير لعدم توفر المكان المناسب نظرا لظروف يعلمها الله لا يسعن المجال لذكرها وما تسمعونه من ضجيج السيارات والشافنات وفي بعض الأحيان الغناء فناتج مما تقدم ذكره نسعد في حياة وحساني يا شباب الخير يا كل المنى ليالي يودع وانجد الاطلال يامن يؤمن بالله صدق تروا لا حال في حياه واحساب اما الان فنترككم مع هذه الماده والتي بعنوان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 Ma محمد üle Mohammedani, et ta ei ole surnud, aga see on ju mu väär. Ma zinnati, silmsilati, dorus, ma harim, ma olen veetšaks بصفته انسان وكوني انسان والله ما له فزعه ولا لا تساعد بين الانسان وبين الكائنات الاخرى وفي تحديد الغايه التي من اجلها خلق هذا المخلوق بقدر ادراك الانسان او ادراك هذا البشر العله التي من اجلها وجد تحققت انسانيته وبقدر بعده عن ادراك الالهيه التي من اجلها خلق ابتعد عن انسانيته من اجلها والعده الثانيه التي من اجلها ينبغي ان يسلط الضوء على ادراكي معالم شخصيه الانسان هو المهام التي على طبيعة اجتماعية فمن أمحل المحال أن الإنسان يعيش بمعزل عن المجتمعين وبمعزل عن الأسرة وبمعزل عن الأمة فإذا كان هذا الإنسان يخالط بشرا مثله إذن فمت دور أنيط له به تجاه البشر الذي حوله Al-Atyalita Tumati mid Ashtiha. Yelbari and Udrik al-Insan u Ma'alima Shahsiya Tin Muslim. Al-Ma hihalati tusbi al-Insan B Ja me baadid, ma tean, et ta on räddida. Kullu on من هذه المنائج المتنوعة وهذه المنائج حقيقتها ليس كما يتصوره المتصورون أو يدلس المدلسون أو يكذب الكاذبون بأنها متكابلة بل هي متصارعة ومتعارضة ومتناقضة وقد دلنت على هذه بآية نحفظها جميعا ونقرأها جميعا بل الله سبحانه وتعالى بها جميعا في كل ركعة من ركعاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فبين الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية الكريمة على أنه ثمة ملاهجا وتعود عموما إلى ثلاث ملاهج هي متعالوة وهي متناقبة وهي متضاربة لا تلتقي أبدا الله سبحانه وتعالى مدح واحدة وذم الأخرين أما التي مدحها الله سبحانه وتعالى فمدحها بأنه صراط الذين أنعم الله عليه فكل من سلكه Ma ma bawra nii biħadin njelma. Ja kullu menn sela kera jalahu, bawra imeminen bawabu biħadin, għaw minna podbie. Iden? Hadin meneheġ, muta sari, ma الإنسان ميال إلى شهواته وإلى نزواته وأهوائه فهو يميل إلى المنهج الغير الرباني ولهذا الله سبحانه وتعالى يذوم في القرآن أكثرية البشر ويمدح أقلية البشر لأن أقل من البشر من يسلك المنهج الذي أنعم الله على من سلكه وأكثر البشر يسلك المنهج الذي غضب الله عليهم أن كانوا من الظالمين هذه طبيعة القشر إذاً هذه المسائل الثلاثة تحث الإنسان كإنسان بغض النظر عن ديالته وبغض النظر عن بيئته وبغض النظر عن جنسه وجنسيته أن يعرف المعالم الكبرى في تكوين شخصيته الشيء الأساسي الذي لا بد أن يعرفه الإنسان وقلت لكم في الحلقات الماضية على أن هذا الإنسان يدرك حقيقة البشرية كل متفقة عليها إلا من أبى واستكبر وتظاهر بخلاف ذلك على أن الله هو الذي أوجده وأن الله هو الذي خلقنا وأن الله هو الذي أوجد وخلق هذه الكائنات وهذه البشاية لكن الصراع لم يكن في تحديد وجود الله من عدمه حقيقة الصراع ما كان في هذا القناة الصراع كان في تحديد المنهج الذي لابد أن تسلكه البشرية. وهنا بدأ الصلاح. وهنا بدأ الاستماع بين المناهج المختلفة التي تريد كلها أن تستقطب هذا الإنسان. فتحوز بأغلبية البشرية. أهم شيء الذي لا لابد أن يدركه وهو يسأل هذا السؤال. يسأل هذا السؤال من طبيعته وطبيعة الإنسان عندما يقدم على أمر الإنسان السوي عندما يقدم على عمل أو على أمر مهما كان هو يسأل سؤال لماذا أعمل هذا العمل ولماذا أقدم إلى هذا الأمر ما هي من ما هي الغاية التي ألا أريدها إذا كان الإنسان يسأل هذا السؤال في عمل معين ينتهي بوقت وزمل معين يسأل الغاية التي من أجلها يعمل ويكتح ويريد هذا أمر ألا يسأل هذا الإنسان السوي لماذا وجده ولماذا خلقه بعدما عرفنا الذي أوجده وأن الذي خلقه هو الله رب العالم هل السوي يسأل هذا السؤال لماذا خلق الله سبحانه وتعالى؟ لماذا أوجدنا الله سبحانه وتعالى؟ لماذا هذا الكون؟ لماذا هذا البشر؟ وأهل الكتب حري أن يسألوا أنفسهم كذلك لماذا هؤلاء الرسل؟ ولماذا هذه الكتب؟ ماذا يريد الله مننا؟ الله يريد شيئا من أنه خلقنا إذا كان الإنسان كإنسان لا يقدم على عمل إلا بعد أن يحدد أهدافه وغايته وهو إنسان ناقص فكيف بالله رب العالمين أيخلق البشرية ويخلق الكون عبتا هكذا أن ثم تآم حدته الله من وراء خلقه الخلق سواء كانوا بشرا جنا حيوانا جماداً، الله يريد أمراً من هذا الخلق، الإنسان السوي يجيب بنعم، أي أن الله سبحانه وتعالى عراد أمراً من خلقه هذا الخلق، ولا يخلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق عبثاً، كما أن الإنسان السوي لا بد أن يعرف لماذا إذا الله خلقه؟ ما دم الإنسان يعرف أن الله ما خلق الخلق عبثا إذن الله ما خلقني عبثا ماذا يريد الله مني كفضل وماذا يريد الله مننا كمجتمع كجماعة كأسرة الله هذه الأسئلة حقيقة تحدد إنسانية الإنسان أي لماذا أنت إنسان تقول بغض النظر عن ديانتك بغض النظر عن جنسيتك بغض النظر عن نسبك بغض النظر عن أرضك بغض النظر عن إقليمك لماذا أنت إنسان؟ الله أوضح هذا الأمر في كتابي العزيز أن الغاية التي من أجلها خلق الإنسان وما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْزَلِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمِ رِزْقٍ وما أُرِيدُ أَنْ يُبْعُمُونَ فجاء القرآن ليحدد هذا الإنسان مهيته ويحدد لهذا الإنسان حقيقته ويحدد لهذا الوجود مهيته وحقيقته وأول سؤال يجيب عنه الله رب العالمين هو ما هو متعلق بالإنسان أنه مهما أوجدنا كبشر إلا لنعبده سبحانه وتعالى والعبادة هذه ليس كما يتصورها المتصور على أنها منحصرة في شعائر معينة يؤذي الإنسان في وقت معين ثم تنتهي أبداً عبادته هي في صلوات خمس تبدأ بتكبيرة الإحرام فتنتهي بالتسليم في أوقات معينة هي خمسة موقات أو هي محصورة في صيام شهر معين هو شهر رمضان أو في مناسك معينة في أي المعلومات من شهر ذي الحجة أو في زكاة محددة بنصاب وبمبلغ المعين أبداً. أبدا أو كما يتصوره الغير التي مدخلت عليه مسائل وتعاليم وفلسفات يفسر بهذه وهذا ما سنوضعه في حلقة المقابلة في الله رب العالمين أنهم يظنون أن العبادة منحصرة في كلمة يتلفظ بها, بها الإنسان يكون إنسانا سويا لا إلهة الله أبدا الغاية التي من أجلها خلقنا ليست منحصرة في كلمة يترفض بها الإنسان ثم يكون مسلما كاملا وليست هي شعائل تعبدية محينة محددة بأوقات وأفعال معينة رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال في تعريف العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إذن العبادة اسم جامع شامع حتى نفهم العبادة التي من أجل خلفنا هذه العبادة هي من مختضيات الكلمة العظيمة الجليلة التي ما من نبي إن بعث إلى أمة إلا وبعث من أشأنها وأساسها ولا أساسها الكلمة لا إله إلا الله الكلمة لا إله إلا الله العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانت تجمعهم لغة معينة هي لغة العربية وكانوا ذو نسب وذو شرفي لكن في الجاهلية العرب كانوا عشائر كانوا قبائل متضاربة متصارعة من حيث الوجود كانوا أذنب أمة كان كل أمة من أمم الغرومي أو الأمم الفرسي يستغلون هؤلاء العرب حتى اليهود والنصارى في يدرب كان يستغلون هذا الجنس من جنس العرب وهم عرب تجمعهم اللغة ويتجمعهم عشائر وخبائد ونسب لكن كانوا أذلقون جاء محمد صلى الله عليه وسلم بعث فيهم محمد بن عبد الله القرشين هاشم وجاءهم بداية بكلمة قولوا لا إله إلا الله تفيره سفيان أبو سفيان لما ذهب إلى هرقل اشتكى إلى هرقل دلوت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هل تظنون نعم أنّ أبو سفيان وقريش كلها أعلنوا حرباً على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه أتوا بكلمة هل تتصورون هذا المنطق؟ هل تتصورون على أن الصراع كان بين محمد بن عبد الله وبين قريش من أجل كلمة أبداً؟ الكلمة التي جاء بها محمد بن عبد الله أمر من الله جل وعلا كانت بتركيبها كلمة عربية ومحمد بن عبد الله كان عربيا وبعث إلى العرب فالعرب عرفوا مدلول كلمة لا إله إذا الله وعلى أساس هذا حاربوا هذه الكلمة الطيبة لأن هذه الكلمة تعني ما تعني ليس مجرد كسر الأصنام كما يتصورون بعض لم تأتي فقط أنها تحارف العرب لأنهم كانوا يعبدون اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى بل جاءت هذه الكلمة لتغير نمط عرش العرب على أساسه جاءت هذه الكلمة لتعيد السيادة إلى صاحبها سيادة التحليل والتحرير سيادة تسييس الأمة وتسييس القبيلة وتسييس العشيرة إلى صاحبها صاحبها لا إله إلا الله لا إله إلا الله وفعن كانت هذه الكلمة لما استقام عليها العرض كانوا اذن امه لما استقاموا على هذه الكلمة صاروا كنتم خير امه اخرجت الناس كانوا اذن امه فبهذه الكلمه صاروا كما قال الله كنتم خير امه اخرجت الناس تحملون بالمعروف وكان هؤلاء يؤمنون بالله فصاروا خير أمة أخرجت إلى الناس لما استقاموا على لا إله إلا الله إذن لا إله إلا الله التي من مختضاياتها عبادة الله هو منهج كامل لحياة الإنسان هو منهج كامل لحياة الإنسان اسمع معين الألفاظ التي اختارها الله سبحانه وتعالى وهو يبين هذه الحقيقة الجوهرية المكشوفة وليس خفية قل آمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوت يموسى وعيسى والنبيون من لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفكهم الله وهو السمير العليم صبغة الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابد وصف الله سبحانه وتعالى إيماننا بالله رب العالمين وإيماننا بما جاءت به الرسول عليه الصلاة والسلام صبغة والصبغة هي كما نقولها أحلى في العالمية صبغة صبغة ولما الثوب يصبغ كذلك أراد الله أن من الإنسان أن يصبغ نفسه بالإسلام كما يصبغ الثوب ويكون منهج الإنسان في قالبه وقالبها في عبادته وسلوكه وحياته هذه صبغتك كما يصبغ الثوب أن يكون أمر جليل فيك أمر ظاهر صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة الله؟ يا أخوان، هذه المناجم تصارعة التي أوضحتها في وطلع الكلام وفي الحلقات الماضية كلها تريد أن تصبغ الإنسان بما تريد، كلها تريد أن تصبغ الإنسان بما تريد، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوذانه أو ينصرانه أو يمجلسانه المولود يولد على الفطرة ثم يصبغ يما بصبغة يهودية أو بصبغة مصرانية أو بصبغة مجلسية ويصبغة والصبغة التي أرادها الله؟ وما أحسن من الله صبغة؟ هو, هو لا إله إلا الله هي الشهادة التي جاء من أجلها وعلى أساسها محمد بن عبد الله هي الصبغة التي أرادها الله سبحانه وتعالى و هو المنهج الذي أنعم الله على من سبقه وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْغَةٌ هل فيه صبغة أخرى؟ غير صبغة الله هي أحسن من صبغة الله؟ أبداً. كلها. كلها. يا إما من صبغ المغضوب عليهم أو الضالين إلا صبغة الذين أنعم الله عليهم. هي صبغة الله سبحانه وتعالى. ونحن له عابدون. ونحن له عابدون. ويا سبحان الله قلت لكم على أن هذه المناهج والصبغة متصارعة ولما الإنسان يعلم ويدرك أنها متصارعة لها أنه يخشى اسمع أشخاص ذك ربي سبحانه وتعالى حتى لا تشيل هم همه جرده في اتباع هذا الصراط المستقيم فمن اهتدى فمن تولى فإنما في الشقاق بمعنى من اتبع فإن اهتدوا بمثل ما اهتديتم به فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا بما إذا آمنوا من يأتي بعدكم بمثل ما آمنتم به يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا كان هده الهدى وإن تولوا وإن عرضوا وإن أبوا وإن عالدوا فإنما هم في شفاق فإنما هم في سراع فإنما في كيد ومكر وجداد فسيكفيكه هم الله لا أتواجع الله يكفيك من يجادلك في الحق والله يكفيك من يصارّعك من أجل الحق والله يكفيك من يكيد لك ويمقر بك من أجل الحق فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم صفغة الله ومن أحسن الله أسلك الطريق وما تشلهم بمن يصارعك ويكيد عليك همك أنك تستمر وتثبت على الطريق وأنك تعمل بالأسباب الشرعية التي تدافع بها علي الحق وبعدين سيكفي كفر الله إذن يدرك مسألة يدركها الإنسان كإنسان، دائما يقول كإنسان، مجردًا عن ديانته، مجردًا عن إقليمه وجنسيته وجنسه. الإنسان كإنسان لا بد ابتداءً حتى يحدد إنسانيته ويفارف عن الحيوان عنه. الحيوان أنه يدرك السؤال الذي يطرحه، إن لم يطرحه في الظاهر فهو يطرحه في الخفاء، لماذا انا خلقت؟ أقول له الله الذي خلقك أجابك حتى تستقيم على الكلمة الطيبة الكبيرة لا إله إلا الله ولا إله إلا الله يا أخوان ليست مجرد كلمات تنتم بها الإنسان كان يريد أن يشيعه فكر الفلسفي القديم جديد ألا وهو فكر الإرجاء الخبيث وهو فكر فلسفي. فكر ديني شرعي. فكر فلسفي قديم جديد. يصورون على أن لا إلا الله كلمات إذا تلفظ بها الإنسان مجرد التلفظ حُددت ما هيته وحُددت وجوده كإنسان. أبداً هذا كذب النظر. كما أن تحديد وجود الإنسان ليس مجرد شعالها تعبدية محددة بأوقات وأفعال، كما يريد أن يتصورها فكر فلسفي آخر، هو فكر الصوفي الطرقي؟ أبداً الإسلام أشمل من ذلك كله، بل الإسلام هو منهج حياة كلها وهذا ما حدده شبه الإسانتينية أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ونرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة <تصفيق> بعدما أيقلك الإنسان أن الله هو الخارق وأن الله هو مدبر هذا الكون وأن الله هو الذي أوجد هذا الكون كذلك مسألة داولة الإنسان يوقنها كما أن الله هو الخالق فأن الله هو الآمن وهو المشغل فلا آمن الله كما أن لا خالق إلا فمصدر تلقينا لعبادتنا لربنا هو أمر إلهي تشريع رباني وعلى هذا الأساس فكما أن الله سبحانه وتعالى حرم أن يشرك به في كونه خالقا وفي كونه رازقا وفي كونه مدبرا للأمور ومجدا لها ظن الله الشرك في كونه هو المشرع وهو الأمر ألا له الخمق والأمر تبارك الله رب العالم فكما لا يجوز لنا أن نشرك بالله في خالقيته لا يجوز لنا أن نشرك بالله في حاكميته لكونه هو الحكم العديد سبحانه وتعالى كما أن الله سبحانه وتعالى ذنب الذي أشرك بالله فجعل من دون الله أندادا وعبدوا المسيح وعبدوا عزير وجعلوا عسيح renowned Allah وجعلوا عزير renowned Allah ذنب الله كذلك الذين امتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من الدون الله والرهبان هم الذين كانوا يا ما حرم الله ويحذرون ما الله اذا مصدر تلقي مصدر التلقي هو الوحي مصدر هو الوحي وهذا مصدر التلقي لما قلنا هو الوحي تلقي عبادته لربنا لانبغي ان يخالط هذا الوحي شيء غيره لا ينبغي أن يخالط هذا الوحي شيء غيره لما ايقننا الحقيقه الاولى على ان مصدر تلقينا لعبادتنا ربنا هو الوحي بذل عظيمه هو الوحي وحده هو الوحي وحده رواه ابي عاصم في كتاب السنه رسول الله صلى الله عليه وسلم راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يده صحائف من اهل الكتاب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا ابن الخطاب قال صحائف من اهل الكتاب فقال هو تهو يكون فيها الخطاب هم يكون فيها يا ابن لو كان موسى حيا ما وسعه بالايات لماذا ذم رسول الله صاحبه عمر رضي الله عنه حتى يعلمنا صلى الله عليه وسلم انا مصدر تلقين لعبادتنا لا بد أن يكتفي فيها المسلم بالمصدر الذي نسخ كل المصارد التي قبله وهو القرآن الكريم فمصدر تلقين لعبادتنا هو, الوحي هو القرآن وحده هو القرآن وحده لما نقول قرآن وحده لابد من ضميمة معه هي السنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن اتباع السنة هي من القرآن. وما أتاكم الرسول فأخذه وما نهاكم عنه فأمده إذا مصدر التلقي لابد أن يكون هو الوحي وحده هو القرآن والسنة هو القرآن والسنة هذا مصدر التلقي لما عرفنا مصدر التلقي التلقي هي كيف نتلقى تشريعنا من أين نتلقى عبوديتنا لربنا هو من الله سبحانه وتعالى فهو أعلم سبحانه من الأمور التي يحبها من الأمور التي يبعدها وأن العقل البشري لا يستطيع أن يدرك هذه الحقيقة أبداً بدون الوصول هذا التلقي لما عرفنا مصدر التلقي وقلنا لا يجوز لنا أن يخالطه بغيره فلما خلط الناس المسلمون الوحي بمصادر أخرى خالفية عنه تشدت الأمة وتفرقت إلى 73 فرقة افتراق هذه الأمة فرقا قددا ومناهج مختلفة قل ان ما وحد مصدر التلقي ما وحد مصدر التلقي فعبوديتنا لربنا لا بد ان يكون من الكتاب والسنه امور العبوديه ليست كالامور الدنيويه التي نستطيع أن نستفيد من تجارب الامم نستطيع ان نستفيد من في المسائل الدنيويه لكن في الأمور وفي الأمور التشريعية وتسييس الكون وتسييس الوجود وتسييس الأمم وتسييس الدول وتسييس المؤسسات وتسيير الأسر وتسيير أنت كإنسان لا ينبغي أن يكون إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لما خالطت هذا مصدر التلقي الوحي بفلسفة اليونان وصفصطة الإبريق وشطحات للنصارى وغيرها من المسائل افترقت هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين أفرقة كلها في النار إلا الواحدة التي فقيت على توحيد مطر تلقيها للعبادة لربها أسف ما كان عليه رسول الله إصاص وصحاف هذا المنهج الذي نتلقى منه عبوديتنا لربنا لما نقول منهج نتلقى منه عبوديتنا لربنا من هذه الكلمة تفهم أن هذا المنهج المراد منه أن نتلقى العبادة يعني هذا المنهج يفيدنا في أن نعبد ربنا بمعنى تم عمل يكون من ضراء هذا المصدر التلقى كان أسلافنا الصالحون يتعاملون مع مصدر يتلقين لعبادتنا ذي ربنا ألم ينفذون الله ولواهيه فكان مصدر التلقي عندهم بالتنفيذ أن ينفذون ما جاءهم عن الله وما جاءهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الغاية من العلم فالغاية من العلم العمل فثمرة العلم العمل فإذا, ما فإذا الإنسان لم يعمل بعلمه كان علمه بدون ثمرة فليست غاية من العلم أن تحفظ كلمات أو تحفظ متن أو تجادل في مسألة فالغاية من العلم هو أن تعبد ربك جدا وعلا فمصدر التلقي لا بد أن يكون من ورائه عمل تنفيذ ما تتلقاه من هذا المصدر وهو الوحيد وعلى هذا الأساس كانت الغاية من قراءتنا لكتاب ربنا ليست هي القراءة فحسب إن كان الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في قراءتنا لكتاب الله جل وعلا فجعل مع كل حرف من قرآن عشر حسنا إلى سبعملائة ضعف ومن ضعف لمن يشاء الترغيب والتأكيد على قراءة القرآن مع هذا الأجر الكبير ليست هو المغاية لذلك ولهذا الله سبحانه وتعالى ذنب الذي لا يقرأ القرآن وما تدبر القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم فجعل المسألة الهدف من قراءة القرآن الهدف الأقرب من قراءة القرآن هو أن نتدبر كتاب الله جل وعلا وأقول هو الهدف القريب وليس هو الهدف الأساسي من قراءة القرآن ليس الهدف الاساسي من قراءة القرآن هو ان نتدبر كتاب الله بل هو هدف قليلا الهدف الاساسي من قراءة القرآن هو أن نعمل بالقرآن لأن القرآن كتاب تشريع ومادامه كتاب تشريع يعني هو كتاب أمر ونهي ومادامه كتاب أمر ونهي يعني أن تمتذل لأمر الله وتنتهي عن نواهي الله وإلا كان أمر عبث إذا كان إنسان معرضاً عن كتاب الله من حيث تطبيقه إذن ما هي الغاية من أن الله أنزل الكتاب؟ ما هي الغاية عندك من أن الله أنزل الكتاب؟ وما هي الغاية عندك من أن الله أرسل الرسل ليبلغوا هذا الكتاب؟ لماذا تصادمت الأنبياء مع أقوامهم جميعاً؟ ما من نبي إلا صدم معا بني قومه إن لم يكن ثمة أوامر وثمة نواهي لابد أن ينفذها الإنسان وليس مجرد القراءة وليس مجرد أفهام تضيفها إلى كرز عقلك بذلك أسلاكنا الصالحون أصحاب رسول الله صلى الله الجيل الأول كانت عندهم أن مصدر تلقي الوحي لينفذوا، ليعملوا، ليطيعوا الله جل وعلا. لكن مرة كان بعدهم بعد الجيل الفاضل صار عندهم مصدر التلقل للجدال للمراض للدراسة للبحث تقول له قال الله يقول لك السر تقول له قال رسول الله يقول لك الله قال فلا تقول له قال الله يقول لك رب المسألة فيها قولان فصار عندهم مصدر تلقي أنهم يدرسون يبحثون يتجادلون يمارئون لكن أنت السلف عند أصحاب رسول الله إذا قلت له قال الله قالوا سمعنا وأبعنا وفرانك ربنا وإليك مسير تقول له قال رسول الله صلى سمعنا وأبعنا وفرانك ربنا وإليك مسير إذن تلقينا لعبادتنا لربنا أولا لا بد أن يكون من الوحي إذا العبادة لا ينبغي أن يمازجها مع أمور الدنيا فعيسى كما أننا نقول على أن الدنيا نستطيع أن نستفيد من تجارب البشر نستطيع أن نستفيد من تجارب البشر لكن عبوديتنا يا ربنا لا ينبغي لنا أن نستفيد من تجارب البشر والوحي موجود هتستبرون الذي هو أذنب الذي واخير الوحي والوجود عرفك الأمور التي ترضي الله من الأمور التي لا ترضي الله والعبادة هي أصلا هو أن نتقرب إلى الله بما يرضيه ونشتريبا ما لا يرضيه فإذا الله سبحانه وتعالى أعلمك وأرشدك إلى الأمور التي يحبها من الأمور التي لا يحبها فلنجد تستفيد من تجارب أخرى هذا شقة وهذا سفاها من الإنسان فالنظر التلقين لعبادة لا بد أن ينحصر في الوحي لا بد أن ينحصر في الوحي وأن تكون تربيتنا وشخصيتنا مع الوحي أن ننفذ أوامر الله سبحانه وتعالى وأن لا نجادل في أوامر الله رب العالمين. وهذا هو مقتضار ولوازم لا إله إذا الله فلا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله والعبودية شاملة لجميع شؤون الحياة لا سجود إذا الله لا رفع إذا لله، لا أن نتلقى أوامر والنواهي إلا من الله بل أساس العبودية هو ما يسمى بالحاكمية أساس العبادة هو أن يكون الأمر لله والنهي من الله هل أساس العبودية لتاهرة في العالم؟ أساس العبودية هي فعلاً الحاكمية وإن كانت رفضة الحاكمية في اللغة العربية فيها خرب لكن يتجوز في مثل هذه المسائل كما عند علماء الحديث يقول الحديث المعلن, المعلن والمعلن هي رفضة خطأ تحريف لعل في اللغة العربية يقول الحديث المعلن لا يقول معلن لكن علماء الحديث تجوزوا وقالوا حديث المعلن موجودة في الكتب حديث المعلن. لكن مثل مضة الحاكمية فيها خطأ لغوي لكن يتجوز ومعروف مقصودها, مقصودها على أن الحاكم يعني أن لا آمن إلى الله ولا ناهي من الله سبحانه ولا مشغي عين الله سبحانه وتعالى. إذن فأساس العبودية لله هو أن نتلقى هذه العبودية من الله. أساس العبودية لله. أو أن يتلقى هذه الأوامر من الله لأنها أمر بعيد كل البعد عن الإبادة إذا كنت تعبد الله بما لم يشدعه تعبد الله بدين النصار تعبد الله بدين اليهود تعبد الله بدين البوذيين تعبد الله بدين عباد البقر هل تسمى هذه العبادة عبادة؟ إذا تنقيت عبوديتك لربك من دين النصار هل تسمى عبادة؟ أسألكم هل تسمى هذه العبادة؟ لا تسمى عبادة لا تسمى العبادة الكاملة التي ترضي الله وإن تلقيت عبودية الكاملة في اليهود تسمى هذه العبادة التي الله لا تسمى العبادة التي أرادها الله إذا أساس العبودية لله التي يريدها الله هو أن لا يكون الآمن إلى الله وأنناهي هو الله سبحانه وتعالى الحلال ما أحل الله والحرام ما حل الله فأساس العبودية الحاكم لله مساس العبودية هو الله هو الحكم العدم سبحانك. وهذا المنهج الذي نتلقى هو أن يكون ننفذه ونعمل به ونطبقه في شؤون حياتنا لكن كما تزعمه الجامية والمرجئة هذا الفكر الفلسفي الخبيث الماكر هذا ما من الإسلام هو مجرد أفكار ومجرد معارف ومجرد معتقدات يعتقدها الإنسان ويعرفها الإنسان ويعلمها الإنسان وهو في شؤون حياته وفي شؤون عبوديته وفي شؤون سياسته بعيد كلية عن تشريع الله رب العالمين ما هذه العبودة التي أرادها الله سبحانه وتعالى العبودية التي أرادها الله وأن الإنسان يتلقى من الله أمره يطبقه يتلقى من الله نهيه ليأمل به وي... ويكتذب بمقتضيات لا إله إذا الله حكذا ترمب الإنسان وأن تتكون شخصية الإنسان إن أهم الركائز الذي يجب على الإنسان أن يرتكز عليها وهو يبني شخصيته هي كلمة لا إله إذا الله وعرفنا في الحلقات والجلسات الماضية على أن الإنسان يقرض بوجود الله جل وعلا وهذا الإقرار يستلزم منه أنه يقرض بعبودية الله سبحانه وتعالى ولهذا نجد كل البشرية تسعى في عبادتها لربها لكنهم مختلفون في منهجية هذه العبودية لربه ونحن لقد تفس عبوديتنا لربنا من الشهادة الثانية لشهادة التوحيد وهي أخوان محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إله إلا الله تقضي أن لا معبود حق إلا الله والشاهد الثانيه وان محمد الرسول الله تقتضي الا لا نسلك في عبوديتنا لربنا الا المنهج الذي جاء به رسول الله, الله عليه وسلم فلا لربنا ولا طريقه لعبادتنا لربنا ان الطريقه التي جاء بها صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى لا اله الا الله ان الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الله التي تعني الاخلاص وكونهم شرعاً وألا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيان لتوحيد مصدر التلقي لهذه العبادة إلى سبحانه وتعالى فلا إله إلا الله هي منهج الإنسان في حياته فالإسلام الذي هو الاستسلام والخضوع لأمر الله لم, تأتي أو لم يأتي هذا الإسلام ليغير من عقائد الناس فقط ولا أن يغير من وقائع الناس فقط بل الإسلام جاء ليغير عقائد الناس وجاء ليغير وقائع الناس بل وجاء ليغير أيضا منهجية تفكير الإنسان فلابد أن كما ان لا إلى لا اله الا الله تصحح منظقه الانسان وتصحح سلوك الإنسان لا يمكنها كذلك ان تصحح منهج تفكير لهذا الانسان ومنهج التفكير للانسان او لهذا المسلم الذي يقن بداخله ان الله وان محمد رسول الله لا بد أن يستخلصه اي هذا المنهج التفكيري لهذا المسلم لا بد ان من مقتبايات لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدة مصنع التلقي أي لابد للإنسان مسلم أن يقتصر على الكتاب والسنة في تلقي عبوديته لربه سبحانه وتعالى وإذا أراد فهم الكتاب والسنة فلابد أن يفهم الكتاب والسنة على المنهج الذي أنزل عليهم الكتاب والسنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التوحيد مصدر التلقي لعبودية لربنا وهو مصدر الاستبلاد عبودية لربنا لا ينبغي أن يخلطه أفكار الغريبة عن هذا المنهج رباني؟ ومتى اختلط الكتاب والسنة بالمناهج الأخرى المنحنفة والغريبة عن هذا المطر تغير حال الأمة وصارت الأمة تتشفث بمناهج المغضوب عليهم ومناهج الظالمين وقلنا أنه فيه تمايز أو فيه تبايل بين مناهج ثلاثة منهج الذين أنعم الله عليهم ومنهج المغضوب عليهم ومنهج الظالمين فهذا التباين لا بد ان يدركه المسلم ولا بد ان يدرك المسلم وعلى انه سنن كماهج ثلاثه ليس في حال الاحوال ان تكون هذه المناهج أو ان تتقي هذه المناهج الثلاثه المتباينه والمتناقضه والمعارضه بينها ان يكفي يوم ان تتقي فيما بينها ابدا فمنهج الذين انعم الله عليهم هو منهج الذين أنعم الله عليهم بهذه الاستقلالية ومنهج المغضوب عليهم هو منهج المغضوب عليهم هو منهج الضابين هو منهج الظالين فلا يصير أبدا منهج المغضوب عليهم أن يكون يوما ما هو منهج الذين أنعم الله عليهم ولا منهج الظالين أن يصير يوم ما هو منهج الذين أنعم الله عليهم فمنهج الذين أنعم الله عليهم هو منهج مستقند وباين عن منهج المغضوب عليهم وعن منهج الضادل فلا, فلا تلتقي للمناهج بما بينها البذل ولما يأتي زمان أو تأتي أجيار تريد أن تفسر منهج الذي أنعم الله عليه بمنهج المغضوب عليه أو بمنهج الضالين ستصير منهج الذين أعمى الله عليهم إما ستصيره من منهج الضالين أو من منهج المغضوب عليهم وهذا الذي نراه في هذه الأزمان وهذه الأحصار حيث صار الكثير من المستقربين من الذين تأثروا بأفكار الغرض صاروا يشرحون ويفسدون ويوضحون للناس الإسلام بعقليات شرقية وعقليات غربية كلها غريبة عن الإسلام وكلها متبايلة عن الإسلام بل الإسلام جاء ليتضرق منها وعلى هذا الأساس تقهقت الأمة الآن إلى أنها أصارت هي من أدب أمة على وجهها لأنها تخلت عن المنهج الذي صارت بها خير أمة أخرجت إلى الناس متى تخلت عن المنهج الذي جعلها خير امه صارت بتخليها عن المنهج الرباني و باعتمادها على المناهج الغربيه الغريبه عن المنهج الرباني صارت كتلون جليله مقهوره ضعيفه عن مصدر عزها وهذا هو بين الجيل الاول الذي اعز الله به الاسلام وبين الأجيال بالتعاقبة التي صارت أجيال دليلة مغهورة ضعيفة أمام الكفار والعنصر الأساس الثالث الذي صار به الجيل الأول خلق أمة مخلصة الناس هو أنهم تنقوا الكتاب والسنة تنقوه للتنفيذ تنقله ليقولوا بعد ما يتنقونه سمعنا وأطعنا لكن الأجيال الأخرى المتعاقبة التي صارت ذليلة هيينة على الناس ضعيفة لم تسلك مسلك الجيل الأول لم تسلك مسلك الجيل الأول في انها تأخذ مصدر الكتاب والسنة أن تعمل به وتنفذه بل Sabat Vituttawa Sahu. Alla Sabiri Attaqa Fati out at the Dhawaseho. Ala Sabiri Mabahita Jadariatin, out at the Dhawaseho, Ala Sabiri Nabaryatin, Mabariya, Relawakariya, Tasad مصدر الكتاب والسلّة، مصدر تفكير. مصدر جدال، مصدر أبحاث، مصدر الدراسات في عرباً يقول مصدر تنقل أوامر ربانية لتنفذ بعد ذلك ويستسلم،, ويستسلم لها الإنسان المسلم ويخضع لها الإنسان المسلم وهذا هو التباين بين جيل الصحابة والذي اتبع جير الصحابة وبين الأجيال المتعاقبة التي صارت أجيال ذليلة هيينة ضعيفة أمامها وبنسبة للدول الغربية الكافرة هنا صار خرم في جزة الأمة وهذا الخرم سببه أنه صار خرم في شخصية الإنسان المسلم في عهد أصحاب رسول الله تربى على هذين المصدرين شخصيته تربت على أن لابد من توحيد المصدر وهو الكتاب والسنة وعلى فهم سنب الصالح وأنه لا يجوز التشوبه وتخاربه أفكار غربية وشرقية غريبة عن نظر الكتابي والسلم والشيء الثالي الذي تربى عليه أصحاب رسولينا في السلم هو أن يتلقون الله ليخضعوا لها ولننفذوها لا ليتلقوا أوامر الله ليبحثوا فيها ويتناقشوا فيها ويتبارسوا فيها ثم لعمل بل العمل بالمناهج الغربية الشرقية منها أو الشيوعية منها والأسمانية والشركية على حسب أنواع المدارس الغربية هنا صار خلل بشخصية المسلم وتلوث المسلم بهذه اللوثات حيث خلى عن تكوين شخصيته الشخصية الإسلامية التي تكون عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون على أساسها الجيل القدوة الأول التي به أعز الله الإسلام إذن الفكرة العامة التي نختم بها أننا صرنا أمة عزيزة بمنهج رباني فإذا تخلينا عن هذا المنهج رباني فنكون تقد تخلينا على آثار هذا المنهج رباني أي مكمن عزنا ومكمن قوتنا ومكمن شرفنا فشرف هذه الأمة وعز هذه الأمة عز أفرادها وعز جماعاتها وعز مجتمعاتها وعز دولها وأمتها لا يكون أبداً لا يكون أبداً إن بالمنهج الذي به قال الله سبحانه كنتم خير أمة أخرجة الناس تتمنون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سبحانه وتروني الحمدك أشهد واللعين أستخدم كتب عليكم نشكركم على الاستماع ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم مرحمة الله وبركاته تمت هذه الماد في شهر ررج الموافق الثان عشر جويلية